بسم الله الرحمن الرحيم والضحاء والليل إذا سجاء ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولتوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجبك ضار